بُوكتو. بارتكين. خمسة وأربعون. خمسة وأربعون. في السينما. في السينما. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب الى السينما حضيء استاس فيلم اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما هي استاس لا أين شباك التذاكر؟ أين شبكة التذاكر؟ شو أنقرا أستس لبرايسي بلاقي؟ هل ما زالت توجد أماكن خالية؟ هل ما زالت توجد أماكن خالية؟ كيوم كوستس لأنير بلاقي؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ كيم لا سبكتاكلو كومنسيجوس؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ كيم لونج لا فيلم <تصفيق> دوراس؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ <تصفيق> هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ مشات السيد مالانتاوا. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. مشات السيد أنتاوا. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. مشات السيد مازع. <ميزة> أريد أن أجلس في الوسط. اريد أن أجلس في الوسط كان الفيلم مثيرا, كان الفيلم مثيرا. لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا سدنا ليبرو استي سبرونا او لا لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل كي يا استي لاموزيبو كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى كي يا استي سلاكتوري كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ هل كانت هناك ترجمه حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمه حوارية بالإنجليزية؟ بونفول ويري punto, bo, o, o, co, du, punto, do, e, porla textoi, cai la libro.